لها كتاب معنون ما تسبق من أمة أجلها وما يستأثرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما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 فلو فتحنا عليهم بابا من السماء ظلوا به يرجون قالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء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 وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلَ للرِّيَاحِ وَاقِعًا فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ فأسقيناكم نحن نحيي ونميت ونحن الواردون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من من صال من حبأ مسنون والجنة خلقناه من قبل من نار السمون وإذ قال رب للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حبأ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 قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فعوضني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المؤمنين إلى يوم الوقت المعلون قال رب بما أغنينا وزينا لهم في الأرض ولهم ين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 لها سبعة أبواب لكل باب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 إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته خدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون أتيناك بالحق وإننا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل والتبهذبا رهم ولا يلتبث ولا يلتبث منكم أحد وبق حيث دُنر وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع جاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا وَاتَّقُوا واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء هم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سكين إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مطيم إن في ذلك لآية اَيَكَدُ لِلظَّالِمِينَ فَالْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَهُم مِّن نَّذِيرٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتٍ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصبح الصفحة الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتنا وَرَمَ مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنذِرُ الْمُبِينُ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 ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبش بشمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يهديك اليقين